يشار إلى أن مالك ميتا مارك زوكابيرغ أطلق مشروعه لمواجهة تويتر سابقاً في خضم الاضطرابات المستمرة في الشركة المملوكة لآلوم ماسك.